Uh... يا علاني ما الحال اليك وجهت لا مان بن علينا بالقبال يا رب يا, يا علاني الحال, يا رب يا رب يا رب عالم الحال يا رب يا عالم الحال يا إليك وجهت لا مال علينا بالإقبال <تصفيق> عملك فقير على الباب أتى وقد بث لسباب استدركاً بعدماập يا ربي يا عالم الحاج عملك فقير على الباب أتى وقد بث لسباب استدركا بعدماام <تصفيق> يا عالم الحال إليك وجهك علامة يا رحمة فنر علينا بالإقدام يا منا يا عالم الحال يا ربي يا يا واسع الجود جودك الخير خيرك عندك وقلني ذئر معبدك ادرك برحمتك الحق يا رب يا علم الحق يا واسع اشترك برحمتك الحال يا ربي يا عالم ربي يا عالم الحال يا الله إليك وجهة علامة الحال. الله عليكم شباب يلا معي يا ربي يا عليم الحال اليك وجهتُ لا مال بمنون علينا بالقبال يا ربي يا عليم الحال